الذئب والثعلب الصغير. <تصفيق> كان مكان ذئب المغرور. كان يعتقد أن باستطاعته قهره. إني أك واحد في هذا المكان. يا من هناك. إني أك واحد في ه. المجان يا أهل البناء أبداً سرعاً لو أصابكم فيما يقول. أنا تسمع ما يقوله عن لا ليجل هذا لا يعني أنه جاءه صحيح ما دمنا في هذا الحديث فلا أظل أن وجهه يدل على ذكاء أذكوك نعم أتقولاني لهذا إلى الذئب المكي طاليا لها من وقاحا كأنما تضربان قلبي بمطرقه كبا هذا يغيغني آه آه سأمسك بهذا الغزال. وعندها سيتأكدون من أنا أجل أجل سأمسك به لكن هذا السيئ كان قد فقد قدرتك أبي على الصيد. وفقد مهارة الذئاب في الهجوم خطر دعني أذهب أيها الصوتون أمي أمي هذه هذا هو الغرى فقط تألمي قاله من يوم سيئ وفيما كان يعارج ذيها يصدر مذهب عليك ما هذا؟ تعلم الظلم؟ اي اي اي لا تضلع هكذا طوال هيا مهض هيا مهض من قبل تتقبل لي ادعى انت لئيك انت طغير جدا ولست لفريسة مناسبة لي لست مناسبة احقا <محز> حقا <محز> بالطبع الزرب المهر لا يقبل الا الغنائم الشميرة قبل قليل تقتنطت رجالا في ضربة واحدة لا بمرضتين أوه انت رائع اذن الذئب ذكي طبعا انا ذكي ولكن انت يا يا سيدي لماذا كنت مسرعا وكانك تفر من شيء مرعب لقد التقيت بحيوان كبير جدا يا سيدي وضح كلامك اكثر يا يا سيدي كان يوما جميلا وكنت امشي بالسعاده وأخبره السالب عن الحصان الذي التقاه وعن نصائح والدته. ما هذا انتبه الآن كبرت وأصبحت رجلا أريدك أن تمر بشكل اختبارات وقف بحواحكا محترما ولكن هناك شيء أريدك أن تحذر منه عندما تلتقي بأحد ما لا تعرفه كن حاذرا هل فهمت؟ لست هناك بلغ في القاء نظره واحده اما بعد هذه هي الحكايه هذا مهم ثالث أليس كذلك؟ كنت خائطا حتى ظننت أني سأعود أنا متأكد أنك لو رأيته لخط أرضا منه أن يهفئ أنا لا أخا لا سبب يدعوني إلى الخوف من حيوان كهذا. ألا تعلم من هو الزف؟ ألا تعلم؟ لكن لاذا يمكن أن يكون ذاك الحيوان يسرى؟ كان كبيرا جدا وطبيعا يا وليك <تصفيق> لا يمكن للتخمين استنادا إلى تصفك فقط يجب أن أرى مرة واحدة وأخبرك ما هو. ها، لا شك كأن نجحت جدا ايها الثعلب. ها، طبعا هذا صحيح. إذ ليس هناك الكثير لا أعرفه. <تصفيق> اخبرني من فضلك ما, ما يمكن أن يكون هذا الحيوان الكبير والمخيف؟ طبعا أرشدك إلى مكان ذلك الحيوان وتخبره حبيس؟ وذهب الاثنان. الثعلب الذي يخاف؟ و الذي يقول انه لا يحرص اي اهلا مصعب ده اللي يجي دي واه كلمه ديال تاعي جوفان كل ما احس بحاجه حتى حتى ان جعلتني علني ايضا واكملا طريقهما الى ان وصلا الى مكان الحصان هرا هذا هو الحيوان ايها تعني... الذئب تعني تعني تعني ثالث تعرفه ايها الذئب ها تعرفه لا ليس تماما يعني اعرفه لا نعرف ذلك الحيوان اسمه ماذا هزا... الاسم تقول بالنسبة الى صديق مثلك عندك عادة سيئة لا يجب ان تعتمد على الاخرين ليعلموك ولكن الكسل عند الصغار امر مخجل سأعلمك درسا ادل جهدا واذهب لمعرفة ما هو هذا الحيوان ايام هل تحرك ادل يطرد هو ارسل الزئس السعنة بالنسكين لسأل الشيطان عن اسمك هاي من فضلك عفوا ولكن أي نوع من الحيوانات انت؟ هاي سيدي أي نوع من الحيواناتي أنت أخبرني لقد خفت كثيرا يا لك من ضعيف ولكنه عوى ونبح كثيرا في وجهي استخد لا تخشى شيئا قد يكون كبيرا ولكن هذا غير مهم لاحظ ماذا تهف علي أترى إنه يأكل العشب، ليس كذلك أبن هو كذلك لكنك لم تخبرني ماذا يضع هذا الحيوان. ماذا؟ هذا ما يسميه الغذال غذال؟ ها؟ لابد أنك تنزح ماذا ذالي قرنان تسمون حير ورشي ألتقي بالغذال في الجبال غالبا لا تذخر مني لأني لا أعرف <تصفيق> لقد استبردك فقط انه وحش بري هل سمعت من وحش بري انياب هناك بعضها في جوارنا انه صديق ادري ايها الاغباء كنت امزح ذلك هو ما هذا الحيوان ايضا تاخذه ولكن قبل ذلك ساذهب الوحيين لم أره منذ مده <تصفيق> مرحبا لم ارك منذ مده زاد وزنك قليلا اليس كذلك انت عارفني اا زوجك اخبرني ما اسمه ايه ماذا تفعل لن يؤذيك أن تخبرني نسمك أليس كذلك؟ هذا أخبرك شمي؟ جميل على راك ثانية أرى أنه ما زال لك نفس زين أخبرتك أكثر من مرة أن تزينه ليصبح زيلا ضريفا كذيلي، انظر <أنتما> لا في بالسلام انت لا تعرفني ولا تعرف هو <تصفيق> لماذا يفتح يستحقه لانه كماذا مع من لا يعرفه <تصفيق> ما قاله ابي صحيح اخبرني ان لا اقترب من الغرباء دون حذر واخيرا الذي ناله من ذلك الحيوان أرى بوضوح ماذا يمكن أن يسبب الفتسر وعدم الحذر مع الغرباء؟ إذا لم أدرك الثالب معنى كلام والدي أن الذئب السرب يكثر على الحركة زمنا طويلا إلي جميعا هذه الحكاية تعلمكم أن الغرور مؤذ وغير مفيد ابدا <تصفيق> <تصفيق> نصوح دائما يتفوه بكلمات صعبة في الواقع <تصفيق> في هذه المناسبة ما معنى كلمة غرور فسنمنا ذلك يعني أكثر هذه عادة نصوح يحاول دائما أن يتظاهر بأنه يعلم الكثير كلمة غرور تعني أنك تتظاهر كذبا بمعرفة كل شيء